قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء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 ل ه م و أ س ر ر ت ل ه م إ س ر ا ر ا ف ق ل ت استغفروا ربكم إ ن ه ك ا ن ب ل ا ي ر س ل ا ل م ا ع ل ي ك م م د ر ا ر ا ويمددكم ا ل و ا م ي ه جنات ويجعل موسوعه ل لكم أ ن النابلسي ك للعلوم ا ا الاسلاميه ل ق ر ف النهارا موسوعه ا وجعل ل ش م سراجا ا ل أنبتكم من النابلسي أ ر ض ب ت ع ي فيها ويخرجكم د ك م إخراجا ا و للعلوم ه ج ل الاسلاميه أ ر ض ب س ط ل ت ك و ا سبلا قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ولا ل آ ه ت ك م و ل ولا ا ودا تذرن س و ع و ل النابلسي يغوس ويعوق ا ا للعلوم ا الاسلاميه أ غ ق وقال فأدخلوا نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك إ ن تذرهم ي ض ل ب ا د ك و ل ا ي ل د و إلا ف ا ج ر ا ك ف ا ه دعويه غ ي خ ل ب ي ت ي م ؤ م ن ا و ل ل م ؤ م ن ن ي و ا ل م م ؤ ن ا ت ولا ت ز د ا ا ل ل ظ م ي ن إ ل ا تبارا